كذبت ب ق ل ه م ق و م س و ع و ا ل ح ا ب ا ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل خ ل ق ا ل أ و ل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 القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه, فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أ ط غ ي ت ه ولكن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 و موسوعه ن الليل د النابلسي ل ل ع ي و م الاسلاميه ن ن اسماء الله ا ل ح س ن ر